لله ما في السماوات وما في الأرض وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيعفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 لك لا تخلف الميعاد